لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض وإختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع ناس وما أنزل وما أنزل الله من السماء ممائم فأحيى فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الريح والسحاب المسخر وتصريف الريح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات, لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله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 والفحشاء وأن تقول وأن تقول على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم التبع ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبانا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيء أو ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سمّ بكم عموم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا واشكروا لله إن كنتم إياه تعب. ما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِبِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن يَضْطَرُّ وَغَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون اولئك ما ياكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب نليم أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهدي والعذاب بالموفر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 ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأت المال